بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء. مفارق وما أدراك ما فارق النجم الثاقب إن. الَّذِينَ يُنْكِرُونَ مما خلق خلق مِمَّا قُولَ فَقول يخرج من بين الصلب والترائب إنه على يوم تبلس رائل فما له من قوة ولا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع مَا لِقَوْلُ فُصِّ وَمَا هُوَ بِالْهَدَى إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا